وذربرت ديرا غلي گنہگار يم زلزل استذر حن ميوا يم وذربرت ديرا غلي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 غم خورا نظر وکره روزان يا زلجلال است صدر حق ميدوار يار ي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 دپتهدي را غليکو زول جاله لا د راح ستا را زارې ته خوش من سرګي م ستا زارې د خو زګي م ا حپهسی نه پر هرر پرها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 زلزل الرستاي درحرك ما يقوى ودربات دي راقلي